له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحفى السراء وَإِن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له لسماء حسنا وهل تاك حديث موسى إذ رأى فقال لأهلهم كتو فقال لأهلهم كتو إني آنشتنا رب لعلي يآتيكم لعلي يآتيكم منها بقبش نوجد على النار هدى فلما تعالوا دي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالواب المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع بما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فَأُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ كَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَبَّصْ وَمَا فِي الْكِتَابِ يَمِينُكَ يَا موسى. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخذ سنعيدها سيرة هلولا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 فسؤ لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه, أن فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالشاح لياخذه عدول لي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل دلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتا فلبت سنين في أهل مدينة مجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب منت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَرَىٰكَ خَافِئِينَ أَن يَصُدَّ عَنَّا أَوْ أَن يُضِلَّنَا قَالَ لَا تخافا لي معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قَدْ رُوحِيَ إِلَيْنَا أَمَّا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا ما مُوشَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ دُولَا قَالَ عِلْمُ هَا عِنْمُ ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم لارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قُلُوهُ وَأَبُوا عَن عِيَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلَّذِينَ